فإن اللسان عظم صغير ولكنه جليل خطير وكم من كلمة تكلم بها الإنسان لم يلقي لها بالا هوت به في النار ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بالكلمة من صخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في النار وفدت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء يوم العيد تصدقن فإني أريد كن أكثر حطب جهنم قالوا ولما يا رسول الله قلنا لأنك قال لأن كلما تكثرن اللعنة وتكثرن العشير تجلس وحداكن مع زوجها حتى إذا أساء إليها قالت له ما رأيت منك خيرا قط هذه الكلمة إذا قالتها تبوء النار والعياذ بالله فاللسان عضو صغير ولكنه جليل خطير تشترى به رحمات الله أو يزخ بصاحبه إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله ولذلك كان من دلائل الإيمان أن يقول الإنسان ما فيه خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وفتت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال له معاذ أو إنا مآخذون بما نقول يا رسول الله قال فكذتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فاللسان ينبغي للإنسان أن يهذبه والكلمة إذا خرجت من اللسان لا تعود والمؤمن الموفق هو ذلك الرجل الصالح الذي إذا أراد أن يتكلم يعرف أين يضع لسانه والذي يخاف الله عز وجل يراقبه في كل كلمة يقولها ولذلك أثر عن أحد الأئمة من السلف والعلماء الأجلاء أنه كان قاضيا فقضى في قضية فاتهمه الخصوم بأنه جار فيها فقال رحمه الله أوتتهمني بذلك والله ما تكلمت بكلمة منذ أربعين عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل فالإنسان ينبغي عليه أن يراقب الله فيما يقول الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدار ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا وكم من كلمة, وكم من كلمة أبكت صاحبها جهرا طويلة فهم بغير الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا خير فيه ولذلك قالوا في الحكمة المشهورة قالوا إن اللسان إذا صانه الإنسان إن الإنسان يصون الإنسان إذا صانه ويهلكه إذا إن اللسان يصون الإنسان إذا صان فهو يصونك ويحفظك متى فإذا كان الإنسان لا يبالي بما يقوله وما يفعله فإنه لا, لا شك أنه يدل ذلك على ضعف إيمانه بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والله تعالى